سورة قاف بسم جی بو جوں فکالل کے فرون جی صُرُ الْأَرْضِ مِنْهُمْ وَعِيْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيج أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كيف بنيناها كيف بنيناها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 وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيي ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد قد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لديعته القي في جهنم انك لك عنيد الناعي الخير معتد مرير الذي جعل مع الله اله اخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ماا طغيته ولكن كان في ضلال بعيد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 يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد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 وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ